بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لو هم يأكلوا ويتمتروا ويلههم الأمل فسوف وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ نَعْلَمُ وَمَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا جَئْتَنَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصادقين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 ولقد جعلنا في السماء غروجا وزيناها للناظرين وحفرناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأمبتنا فيها من كل شيء موزون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 من حمأ مسنون والجام خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة مِنْ خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون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 وَإَِّ جَهََّ مَ لَمَوعيدُهُم أَجمَعين لَهَا سَبلتُ أَضوابِ لكُِذَابٍِ مِنهُم جُز م قُسُوم إِ المُتَّقينَ فيِي جََّةِ وَعُون أدُخُلوهَا بِسَلَ مِ آمين وَنَزَانَامَا فيِي صُدورهِم قَاعِدِينَ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِخَرْجِينَ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ وَنَبِّئْهُم بِنَزْلَةِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ رَجُلٌ قَالُوا لَا تَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مِيثَاقًا حَتَّىٰ يُبَلِّغَ الْأَجَلَ وَيَكُونَ رَجُلًا حَكِيمًا قَالَ فَإِنِّي أُرِيدُ بِهِ حِكْمَةً وَأُرِيهِ كَيْفَ يُصْلِحُ لِي هَذَا وَلِوَالِدَيْهِ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا قَالَ فَمَا فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن فَرَمَّ جَاءَ آلَ نُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا فَلْجِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَاشْرِبْ أَهْلَكَ بِقَطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ ولا يلتفت منكم أحد وانضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصدحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء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 فانتقمنا منهم وإنهما لذي إمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بلوتا آمنين